قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني اعلم غيب السماوات والارض اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون